Ha, ha, ha. في الحديد في الحديد. ذلك الحق الذي البديع الذي لا يبدون شيئا من سامي الله في خلقه المشرق هذا هو الدور ذلك حكيم وحكيم الذي ختم الله عن عرف سأنبه الحديث في هذه ال مستني معاكم يا ريت في تحقيق كبير انا قالا صاروا ان شاء الله انا كان معايا ليك اسئله بخصوص الثقه من معين من الشباب وهم علينا عليه فكن ولا ونظم عن ما يزار سكني لكل من جعلنا من كشي الله من المسائل ولو شاء النار ليعلكم بالنسبة للحسن ولكن يدلوكم من أحساقنا فالصبت الحيارات إلى المراجي جميعا فالصبت الصفاق لا يحكم من بما الله ولا تتبع ادواء ادواء ان عن بعض معاهم بما يجب الله بريد فانهم يتولوا فاعلم انما الله اي مجاور ببعضهم بريد كما كل احقابة المسلمة الخبرية فكل من يتولى ان الحق بغض عنهم فاعلم انما الله ببعض الله ببعض الآية جديدة. بكل انت وان لو تعلم انما يريد الضوان ان يصيدون مضاعف بالنبيل وان كثيرا من الناس لفاتهم. الله جميعا. لي من الناس لفاتهم. ثم قال تعالى في آخر آية في هذا الشيء. فات ومن احسن من في القول الانتراكي اولا في قولي اضعاله ويجنع مجموعة الاترابة للحق في, في هذه الجنة القطانية على اشتغر وعلى كل كلماتها الحمدلية. ووضحت مرين وضحت من له حق التشريع وضحت من له حق التشريع حسدت المصدر الذي له وحده المشارع المصار المستبع كذلك عزدت التشريع الذي ضاع المستبع من الذي انزل الله فالآية مصرحة لأن الله وحده هو الذي له الصوفة تحريحية على المحرم هو الذي له الأمر والنسي هذه الوحدة الله عز وجل وصف هذا التحريح لأنه نزل إليه الكتاب الحق أنزلنا نحن الله سبحانه ثم الحق وذكر الحقة مع الله فحصل الحقة الكتاب حصل الحقة في الشيعين كانوا وتعالى وعلى ذلك فكل ما سوى فرع الله سينه رافض ولا غير إنه ولا غير على وجيها وعلى طلب كلمات من لوح التشريع سواء وحددت التشريع الذي يتبع الله كان عاله وشره الدرك خلق عاله نازع بعض الحظ إلا فكل ما هو سوى فعل الله خلق عاله إن الله لا وان صار للناس صور معقده لا بد على الجميع ان يقهر في قاه هذه ايضا اليبريت السيمنيك توبن فبا ذلك قاعده مطبقا لما بين يديه ابي وربنا العليم وهو وقال ذلك قرر في البدايه في هذا الكريم مهمنا الرسالات السماويه والتي جاءت كلها في الوقت جراء التليد وقد هذه الحقيعه ان الشفه الكامله لم تحدث بعد امر قررت عليه الذي يوم الشريعة في الشريعة القادمة ويستدع تشريعا ثمويا في قطنه من على رسوله من رسول الله الجرس بل من, من جلع جلع. جلع رسول من هذا الذي يقع هذه الشعب لا حكمه في جسادي الله جاء رسوله من شوارج عن جول الباب رغم أنه رغم انه اكتبع احكاما اندلت على رسوله بل على من هو من قول هذا والرسل يقول لم يشع له وانما جعله كاثرا من قصة لانه اعرض عن السريعة الناسفة والسلعة السريعة الناسفة فالدائرة تضور بين ناسف وبين منسوف ولكن تلاهما يرجعان الى مصري سماوي فما ذا لكم في من يُعرض عن الشريعة القاتلة الناسكة الكاملة المجساملة ليحكم أراه لا يقول المحزم وهذا هذا المعنى نحن قبرناه يقول في سابع المحزم في مجمد المحزم 173 يقول من حكم بحكم المجين إما لم يأتي بالنصف في في شريعة الإسلام فإنه كاثر ومشرك خارج عن الإسلام الرجل لا الجريدته التي تنبث داعه أنه اتبع الإنجيل في حكم من أحكامه ولم يستدعج ذلك الحكم ما فرضاه الله عليه فالدائرة كما قلنا ما زال تدور بين مناسك ما زينت تدور أقل ورغم ذلك حكم العلم في تسويه مؤوته من دين الاسلام نفس المعنى بكل إسلام الله ومن بدل شرع الأنبياء واتدع فشرع فشرعه مجاطل لا يجوزه اتباعه لا يجوز اتباعه. اتباعه كما قال تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بإلاه هذا الرسول ولهذا كفر اليهود والنصار ولهذا كفر اليهود والنصار لأنهم تمتكوا بشرع مبدل منسوك لأنهم تمتكوا بشرع مبدل منسوك كان في أصله شرعا سماوية من على رسول بل بطول العزم من أرف الكموسى وعيث الله عليه نترجم الثاني قم يأتي بهذه السلام انه جعل اتباع الهجوى النصارة من ثلاث لكن الاسلام جعل اتباع الهجوى النصارة وذلك التشريع الممتوح جعله داخلا في قوله تعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من البيئ ما لهم تشريع على, على في أذن الله به أن لا أذن الله به إنزل السؤال نفحة نتاع صعيد ولكن لما نشج هذا التشريع بتشريع مثمر مستقر تفرت عليه أديانه الإسلامي صار هذا التشريع المنسوب مما أذن الله به أن لا صار مما لم يذن به الله صار مما ليس له سقون من عند الله كفر وإن كانت في أصل أنزل من ولكن الله عزل انزل بعده تشريعا ونخر لأسفا له وبمقفض هذا التشريع امرهم ان يتبعوا مدى الله تعالى والله لو كان نوسى بن امراض خيط ما وسعه الا ان يتبع هذه امور كلها وهذا كلام شفاة في التشريع المنتوح كما بانكم ماذا نكون في التشريع الوضعي الذي هو من وضع شعبين اللي يشتري تشكيلة مو سوايتها على من السرطان؟ يكشف. واللي يشتري تشكيلة نقولون السرطان السرطان لأنها يكشفه يعني على هذه الاجماع على, على كفر الذي يفتدى تشريعا من شوفا وهذا من ذات أولى فمثلات معنى اجماع على الذي يفتدى تشريعا وضعيا من الأمر في تشريع الوضعي والاجماع فيه مرتب يقول ابن يطين في كتابه احشان كم المتلمة ويجال بالقول وقد جاء القرآن وقد جاء القرآن وفحى الاجماع وفحى الاجماع لأن بينا الإسلامي نشف كل مجيني قبله وأن من اتزم ما جاء في التوراة والإنجيل لو أردنا أن نعطي المقرنة أردنا بينما في التوراة والإنجيل قبل أن تحريها قبل أن يأخريها التحريح أو حتى بعد أن يتراها التحريح وجاينما في القوين وضيئة من أفكانه ونقارن بين مدى صلاح هذه الأحكام لك الصورات وإنجيه، وإني صار تحرير. بين مدى صلاحية لفطن البشر وبين مدى صلاح قويرة لفطن البشر. إلا عليك المدى لفطن الكثير. بلا شك ستكون الصورات سال ستكون النشيد تصور هذا بعد أن صار تحرير. فما لكم قبل أن يعتريا تحرير؟ ولحن تكلم على قبلها. قبل أن يعتريا تحرير. لو عقبنا المقارنة لن نجد أصلا رجل من قراب. دون كفك بين تلك الأحكام, والمجري والمجري والمجري الأحكام في أصلها الواردين الواردين التي قرؤها اليه التي في احكام ربانيه من عند الله تعالى وبين تلك الطوارئ التي تمت ثم ما وصلت اليه تبانك على الارض فاته الاختبار والامتحان ثم والله غيره و ذلك كان لا يصدع هذا في التضارب بينه لكن يقول كان دين الاسلام لا تخلف دين إن من خدم جاء في السورات والإنجيل ولم يسرع القرآن فإنه كاذب وقد أبصر الله كل شريعة كانت السورات والإنجيل وسائل ملمة لكنه لم يقصد الصغير المقص من الملم لم يقصد خذو الأشارة الأولى اللأخذ من أهل الطنبلات من الدنيا وقد أبطر الله كل شريعة كانت في الكورات والمجيل وسائر المنمس واضطرد على الجن والإنس شرائع الإسلام فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا صرد إلا ما أبطره هذه هي الشورة التي تقر عليها سيدي الله فلا وهو في من الخاشرين القفران المطلق في بعد ذلك قال تعالى تحكم بينهم بلا شرحه بعد ذكره ومعينة عليك ما بقال تحكم بينهم بما انذر الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من كل آية من تلك الأعاد في كل كل آية في هذا التدهير والتعطير بيستحدث في كل دقورية فالك العالى بعد ذلك بينهم بمعينة ومعينة أمر بمجينة ومصفة ومصفة ومصفة الله تعالى عليه ومعينة لأن يحكم بالبنات الله سبحانه ومعينة عليك ثم تحجير ثم بعد الأمر جاء في النهر مما غدت باتجاعة الله تعالى أولا يأمر من بتحكين شرعه لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المجد أشهر الخلق لأمره التحديش فمن هو دون الرسول صلى الله تعالى عليه عليه وسلم يشمله طردا لا يشمله لا من لا أن يحذر نبيا صلى الله عليه عليه وسلم الصادق المصدوق خير الأنبياء والمسلمين يحذره من غربة اتباع الأوراق ولا تتبع أدوائه عما جاء من الحق تهي بالشأن شريعة الأدواث وكل شرع وكل شرع إلاهي إنما هو هوى هي فيقسنا سنائيا حق وباطل شرع وهوى كل شرع قالت شرع الله فهو هوى محفظ التحذير لمن؟ للجوز الله فمن هو قون النبي صلى الله عليه وسلم او لاجب لا ممنون احد وهذه الاية تجسرنا في اعزل والفقام فيها ايضا لنبي الانجياء الله الحرم وتعالى هو داود صلى الله عليه وسلم على مدينه عزيز. قال تعالى المبيه داود يا داود ايضا في معرض الحديث عن قضية الحاكمية الامر بتحكين شرع الله والنهي عن اتباع الهوض وهذه مسألة انظرنا الى دقة الهوض لماذا هنا في هذا المقام يأتي النهي والتحذير من اتباع الهوض في مقام الامر بتحكين شرع الله يأتي في نفس الوقت في نفس السياق في نفس الجملة يأتي المعي والتحذير للتباه الهواء ماذا؟ لأن الهواء هو السبب الرئيسي في الانحراف عن شرع الله الهواء هو السبب الرئيسي في الاعراض عن تحقيق حكم الله سبحانه وتعالى عن التأخذ لأمره ونهوه الهواء هو السبب الرئيسي في الوقوع في ذلك المجدد الذي هو ترك الحكم لله وليس كما يرد البعض جهنة او هوان فان الهواء منع المعنى ولا يمحرحة بهذا المعنى ولا تتبع اهواءهم عما جاءت الوحر فالهوى هو الذي يوقع المعرض عن شرع الله بالقصة اكبر الوحر فكيف ترصيل الهوى الذي حذر الله تعالى منه في معرض الامر بتحكيم شرع كيف ترصيل منع المعنى الوحر مثلا انا باسم من الولا و لا اولا ان امام المقارد <تصفيق> ولا تستدعه. بل ليس ذلك فقط. قرر الله انه يمر بعد هذه الاية باية موحدة كرر الامر وكرر النهر. بعد هذه الاية مثلا باية موحدة. عاد الله صلى الله عليه وسلم الامر ونحكم بينهم ثم ولا النهر. <تصفيق> وصار واضح <تصفيق> الى ان هوا <تصفيق> هو السبب الرئيسي. بالإعراض عن حكم الله وتحكم الأراء هو الساب الرئيسي في الكفة الجدة الإنسان البيئة تعالى قال تعالى في معرفة طبيعية وفيدة من داود يا داود إنا جعلناك خريفة في الأرض إذا التغطب على هذه الشلافة تحكم بين الناس بالشكل نحن الله إن الوضع. أو الوضع. أو الوضع. إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى كل رمناه عن الهوى وعن في معرض الأرض ولا تتبعي الهوى فيضنك عن سبيل الله إن النظيم يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسل كل الله تعالى بعد ذلك سلسل جهاب الثاني بكل منكم شرعة ومنهان منكم شرعة ومنهان ولو ساء الله لجعلكم منكم واحدة ولكن يجعلوكم فيما حساكم فتسبقوا الحيرات إذن الله مرجعكم جميعا سنرسيتكم بما يجعلكم فيه في قوله تعالى أن يحتمل امرين الامر الاول <تصفيق> ان يعود هذا الضميع على الامم الصادق على امك النجين الحمد والله تعالى على يعود على هذه الامم بسرائعها وابيانها النسخات رسول الدولة الحسنة الحسنة لكل من منكم شبعات أول الآية مبينة رسولة وإن شاء الله لجعلكم جميعا هذا خول الخول الثاني الذي حسن المسلم ان يعود في قول تعالى كل يجعلنا منكم شبعات أول الآية يعود الى من؟ الى الامة المحمدية الى الامة المحمدية الامة المحمد صلى <تصفيق> ويكون اي لكل عبدي لكل رجل هذه الامة جعلنا له طريف. هذا هدى وطريفا كالطريف الضالث. طريف في الجنة وطريف الكريم. فالشفاء يشمل على القول الثاني الامة الشديدين صلى الله عليه وسلم بطوائفها وتروحيها. التي أكبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم جنة وطريف في فيها سلوات ودفعين فرقة. الا يا سلام في هذا بعض العلماء. فالآية تشمل الأمم المختلفة التي سبق على عرضها محمد وفصل. كان تشمل أمم محمد صلى الله ويقول معناه تقول تعالى إن مسائكم تختال إن مسائكم إن كان آمن بهذا الدين والتدن به حقا وصدق وإن آمن به ولكنه حرف عن الصليب وهم الأصح. وهم في نفس الحديث الذي اللهم سبحانه عليه السلام ثلاثة وسبعين صفة إلا واحدة واحدة خل من على هذا القول الثاني ثم أنه لا قارب غير يكون بقول سبحانه هذا الحديث ولشاء الله لجعلك من جلاله في غاية الخطورة وفي غاية اللقاء يذكر ان هذه الآية ذكرت في سياق الحديث عن ايش قضيت ايش الحاكمية على التي قبلها ولا تتبع أهوائهم لا التي قبلها فحكم بينهم بما الله ولا تتبع أهوائهم عما عم جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاك ولو شاء الله لجعلكم أمة وحيدة ما المراد على الجلد ماذا يريد دائما نسمع في بشكل وكثير وكثير من الناس يجنبنون حول هذه الوحدة <تصفيق> لا بد ان لا بد ان نستمع على قلب عجب الوشكل لا بد لا بد لا بد من اذاس وثلاثات كلام مطلوب جدا وليس هناك عاقي يمكن الوشكل لانه مطلب قبعي مطلب طبعا عنها كذلك المصرب راقعي ولكن على اي اساس مفتحك على اي منهج على اي دين على اي عقيدة هؤلاء الذين ينادون الوحدة يريدونها وشكة تجمعوا كل من خبه وضبه تجمعوا كل غسل وثمين تجمعوا كل صاحب ببعض كل واحد تجمع أموره. وسحره. وحريته. ودمه. ونوره. وطهوره. وكلاء. يرحبون بكل شيء. ويروحبون بكل ما. فعل. بل ويرحبون كذلك ببقايا فهذه الوحدة. هذه الوحدة. هذه الوحدة التي منادلة الناس بأي ولجلد جاء هذا التحضير الله صلى ولا جاءت المجينة لكل من جعلنا منكم شرعات الله عز وجل أنزل الرسول وختمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإنزل عليها الكتاب المجينة ووضح فيه الحق أيام وجوه وبلغ النبي عليه السلام الجلاب المجين أيضا ثم توصاه الله وقد توصى على المحجف التي لا يزيغ عنها إلا آل. وهو تنسيه صلى الله تعالى وسلم قال تركت شيئك لا أنت مستكد لما لن تضل بعد أبدا شكاب الله خامرنا إلى الوحدة التي يجب علينا حقا وشقا هي الوحدة حول النمج وليس الوحدة التي تضاع وتحرش هذا النمج فالله عز وجل يقول لهؤلاء الكون يقول هذه الدعوة التي تنادون بها على حساب المنهج على حساب الشراء على حساب الحكم هذه ليست كثيرا لكل جعلنا منكم شرعة ونهاية الله عز وجل اوضح الخطة لعدادين ثم تواشهم لنا في قلوبين من جدن وثلاثة. وهي في طلوبين من رغبة الصواجطة او شاذبة اتباع الحق فالحق واستباع الناس في يتوقف على مقدار ما في القلوب بالفترة ورغبة في معرفة الناس وقبل ذلك يتوقف على مشيئة الناس من بياد من يشاء الظلم من قريب من الناس فليس معنا الوحدة اننا نتحرك ان من هل حتى نستمع الرغبة في تأليف الطلوب لا تكون أبدا على حسن الناس بكل جعل من شرائع الناس ولو شاء الله ونجعله أمة واحدة هذا ما الذي أنتم تريدونه لازل خالد على أن يجمع الناس على خبره وحش على دينه ولكن عندما هو إلى ينفصل الناس إلى من يكثر الله الظلم من السعي خالد ولولا ذلك كما كانت الوجودين سيئا فالحكم يبلواكم كما قال تعالى فيما اتاكم ومن مراد بقوله تعالى فيما اتاكم هذا الكتاب وهذه السنة هذا الشرع فينظر من يتمسك به حقا وفقه وينظر من يتخذ بين ذلك سبيلا فيتجع بوظل الناس بغير علم او بعلم الدنيا في الدنيا. لكل من جعلنا منكم شراعة والناس هذا الامر ليس اليكم ليس لكم تجميع الناس لا يتم على هذا الاسم ابدا وتلك الاسم فاسدة تجميع الناس انما يتم على كتاب الله وصلنا سبيل صلى الله عليه وسلم ولو نظرت في تلك الايات التي تأمر بالوحدة وتنهى عن الصفقة <تصفيق> تجد انها اولا تعمر باي شيء بالتمسك بكتاب الله بحب الله شرع الله حقا وفقا وبعد تمسك يأتي النارئ عن الاحتراط فأولا نتمسك بإشتاد الله بإشتاد ثم لا نفترض حول أي شيء لا او لا هذا الذي نفترض منذ القولية تعالى وعطفنه بحد الله جميعا ولا تضرطه ماذا قدم قدم الأمر بالاعتقار ماذا قدم كان أخير الدين ماذا قدم, ماذا قدم؟ ولا تستخدم أولا ممكن الدين كفانا فكر في مدرجيات الانفصال والتطرف والاختلاف فكندنا على هذا الوتر اللي هو لازم يكون بالدول القويه بذكاء وعاليه في ضمانه مثل ولو شاء الله جعلته امه واحدة. ولكن الحكم التطرف والاختلاف الذي لا بد كان ولكن هدفه ليدلؤكم ينظر فالصدق المكامل يميذ الخبيب المكامل ولكن يدلؤكم فينا فالصدق الخيرات من هنا يقول لي تعالى فالصدق الخيرات الحديث عن الحاكمية ما المراض التمثل بكتاب الله فينا التمثل بكتنين في الخيرات الله موزعكم جميعا كم القيامة يحكم بينكم يعني يتبع إلا الذي يتبع إلا الله مرجعكم جميعا سو نبديكم بناكم وإلا ما ذلك يقول شيء رحمه الله يقول مجلس تساني وقال وما إلا لا تذكرين بين كتب هذا السيف بين السيف وبين السيف هذا الذي في حين أنهم لم يكسروا المجمع على كتب حانك يا كتب منسدل غلاط الحد الفاصل بين الحرف والحرف الينذيع من كلامه والله كتب كتابين ذلك الرجل المسكول كتب كتابين في تكسير سيد الحمد لله ولم يكفر المجنع على كفه بالله اي ضران سوق ذلك الرجل اي رام على القلوب سوق ذلك الرجل اين كان هذا الكلام الذي ذكروه ربيع وغيره والله نعرفه من قبل ان يكن على مكتابه ونعرف جياذا عن السبنان في غيره في كفه سيد الحمد لكن بهذا المعياب بهذا المنهج الذي جاء مستوى اوحد زماني في منهج لأهل السنة الجماعة للنفض إن شاء ما ترك رجلا ولا علما من علام عفري إلا مجلس المسيح تطرب منه لأهل السنة الجماعة الرجال وهو مجتدى الفاصل ده الحد لأهل السنة الجماعة لأنه الله وَالَّذِي أَوَى الْيَهُودَ وَالْنَصَارَهُ وَالَهُمْ فِي الْمَايِ والارض وَالْأَرْضِ وَالْعِرْضِ لَمِكَفْتَانِ اي بغنصة على القلوب؟ اي يرام على القلوب؟ لماذا لم يأتي لم هذا الكلام عن سيد انك تلك الأولى في حرب الخليج؟ لماذا؟ لماذا من قبل لم يأتينا هذا البستور الفزد بكلام يرام؟ لماذا؟ اين كان؟ هذا كلام نعرفه قبل عشر سنوات ولا اعرفه اي طرد ونعرف ولا ان رجل الله واختار وما انك داعي اسمع حاجة ولكن هذا هو السفيل هذا هو الانصاف لا اعرف ان رجل الله واختار ولو الجنات ولو اصرار نفعه بلد ان يحسرها له اين هذا الكلام من قبل؟ لماذا لم يظهر ايه يبتلك الاولى الاخيرة؟ لماذا لم يظهر الا عندنا اصرار حين العلمة من علامة زارة الشبيرة لماذا بذنى صار كلماء وصفر يتحدثون كثيرا بذكرى سيئة فالربع ان يضربهما بضرب سيئة كالنية لم تكن لله ابدا الله ابدا النية لم تكن لله كالنية لم تكن اظهار خطأ او تنبيه على فلم لا والله كانت كالنية ارضاءا مشاعوات في الامر ودفاعا عنهم هذه النية جو الجزاء يزاولون جنسنا انظروا ماذا اقاب الله الراعة الاجبر اجاني وترقبوا ماذا كان ينزل وقال بين سمعة هذا السيد وبين سمعة هذا السبيل وهذا تجلوه اما في الاخرة نهوان انتظر <تصفيق> يقول سيد الله لكثير جهاز الآخر بذلك اغلق الله سبحانه بذلك اغلق الله سبحانه مدافع الشيطان كلها هذه الآية كل الجهازين منكم شبعة والبنضاجة والشارة انبهانه لجهاز وإثارات الكم بذلك اغلق الله سبحانه مدافع الشيطان كلها وبخوافة تبدئ وبخوافة ما يبدو منها خيرا وتأليفا للخلص وتجميع للصفر حنا الله، أي شيطان يأكل من مدافن خيبر؟ ها؟ أكثر ما يأكل الشيطان من مدافن خيبر. ترجع وتبيسان الناس، وارجع لباس الناس. أكثر ما يأكل شيطان ويوك الناس فيه من كفر لا الله من دار الخير. لم لا يكذب صور الشر الناس؟ إنما يبيك كونك في العصر. أنت أنتبه نقول وبخاطة لا يبدو منها خيرا وتأنيسا بالقلوب وتجميعا للصفوف باستساول في شيء من شريعة الله في مقابل ارضواء الجميع هذا الحدايا ما دفلني ارضويني وانا ارضويني لا لا مش شكلة ياتي مراتي شكلة مراتي الرحية الاذبان سنان علمان بعد في قضايا في ايش مهمر التحيط ماذا هذا ليس هي يا مولانا مهمر هذا حتى يتجمعنا قمة البرلمان ومانا الهيئة البرلمانية لكبرى الحركات الإسلامية في العالم كانت تضم وهذا متى في اوجي قوة التحيط في عطراء الزهري تضم بثنين لما هذا باضافة الى ما في تلك وما كنا من خصوصين الحريف بل وراثبية شبيب يبصد الكفر المحبوب كلها لا كبت منهم اللي هم مش كبت اللي هم مش لا كبت هل معنى هذا هناك معنى لهذا الصف؟ ما يبدو منها خيرا وتأليسا من سروري وتجميعا بالكتاعون في شيء من سريعة الله في مقابل ارضاء الجميع او في مقابل ما يسمونه وحدها في السفور طف قولي العريق قولي العريق قولي العريق والدى يسب الله والدى يسب رسول وحسن الله بل الذي يسب الله ويسب رسول يسبح ورأس هذا الصف كبار جاء الله تتكلم في ندوة كالمليسة أخذتها له الحلال الذي يعمل وكان يتحدث عن موقف الاسلام في أوروبا المعقصة وماذا قادم؟ فال لماذا يخاف من المنطقة؟ لماذا ينظرون للإسلام كأنه تشرح المراحب؟ هذا مفهوم خاطئ. العلاقة بيننا وبينهم والأخول العلاقة بينهم وبينهم بدقة من انتهى الوجه المحب نحن علينا الا ان نعرض عليه الاسلام في سود الحشير في صورة مزقشة ممتها مزوقها فان قبلوه ففيها رمينا ان لم نقبلوه من البيانات فانتات الابقة وقت كبرى الحركات الإسلامية. قبل هذا اما من الحكام في نفس الجلسة ماذا قد؟ انا من الحكام المساكين سزا أبرياء والله يقول عكذا مساكين سزا أبرياء محبون الله ورسوله ويتملون اليوم والله يقول عكذا يتملون اليوم الذي يطبطون فيه صلى وهذا كله من ضغط الجاهلية الماضية فأولاق قوم أخضاؤه أعناقهم لا لحساب الله وسلم كبير عليه السلام وإنما أخضاؤه أعناقهم لكل شجاهلية ولذلك عملوا على الماضي وليس كبير فالناس الماضي عليه لكل شجاهلية وارجع النبي محمد. جرس هذا الضغط في العرب أشرف. يقول حيد إنه إذا لا يجوز، إنه إذا لا يجوز أن في التداولة في شيء من الشريعة لجميع المسلمين في المسائل لا يجوز أبداً أن نفعل شيء بحجة وحجان واحد تجميع تجميع أطراب الأمراض والبداع والقرار لأطراب المساعد والمساعد والمساعد والنجي عليه السلام عندنا أخبرنا أن أمرنا أن نوحد بين هذه الفراق المساعدة على منهج وسط منطقي نحن وهم عليه وماذا أمرنا أمرنا خلال ثلاث فرسلت وفرسلت. في لمن يا رسول الله? قال. لا انا عليهم اليوم. قال. يخيلوا يا اخر صحيحة كذلك؟ كيف سنون؟ عليكم دون جماعة. والمسؤولة بن الحق. قال الجماعة ان تكون على الحق ولو كنت قال لي كده عدد ولا عده لا كم اوكي العدد في ذلك الا وهم لهم على انهم اقتصاديين بفهمهم من يقبل حتى المغلقين. وما تلك المجالة التي طرقت بكل سنة للتقرير بين السنة والشياء الا مثال واحد على هذه المجالات الجديدة قال تعالى بعد على تلك الآية، وأنكم بينهم إلى أن ولا تتخلى أحواهم، وحضنهم أن يتكلوا عن بعض ما أنذر الله، فكبر هنا الأمر، كلي تكرر، من أي شهاد، شهادة وتكرر مرة، ينهى الله تعالى فيها وفيهما اليوم أي سرًا وفي الجمل يأمره وإشارة واضحة أن الهواء هو السابق وعيسي لذلك هو السابق وعيسي لكن في الآية الأولى انجر في الآية الأولى قال بينهم بما أنجر الله ولا تستجعي الهواء عما جاءك هذا الحق لا تتجع اهواءهم ولا, ولا تجعل تلك الاهواء تحريبك عن, عن جملة الخريعة عن الحق عما جاءك بالخص اما في الاية الثانية في الثاني كان النهج هناك إيش؟ اجد واضع واضع لماذا؟ لانه كان نايا عن اتباع الهواء في انخلاط عن بعض الحق اولا كان نايا عن الترك الحقي جملة واحدة جاء ان الاخر زيادة بالتأكيد وزيادة مضيحي وبدواني أضر ولا تتجأ محضرهم ولا تتجأ وراءهم محضرهم أي سنوشة فالعلم عن بعض ما أنزم ومعه ففي دين ليس هناك فرق ليس هناك فرق بين بعضي وبين كل فالكل دين والذي تشرع ولو جزئية واحدة بضاعة نساء الله فعد ورجع يا ابن الله وحضرهم ان يكتبوك عن بعض ما انزل الله وليس وهذه الآلة ذكرنا من قبل نسيلات الله وقوله تعالى وان اخاطموهم انكم الحديث عن قضية وحجم في قرعيات هذا الدين وقوله تعالى تؤمنون الطعب الكتاب وتكفرونه ببعض آية أخرى في سورة النساء يقوله تعالى إن الذين يكفرون لله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمنوا ببعض ونكفروا ببعض نظر لكل الآية ويقولون نؤمنوا ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك الشبيلة يقولون اللطف ونكرد تتخلل منه نغافد يطريد بالفعل، يسون بالله ويريدون أن يستخدوا بين ذلك كبير. انظر باي شيء في الآيات، كتمة. اللهم إني لو كان من عند بوجه الله رأوا ذلك، كتمة بنفس الصياغة، بل وبنفس الكلمات التي كتمة بها آيات الله. وإذا فلك على، اولئك هم الكافرون ان الذي يحكم بما عند الله هو الائك الله هنا ما قاص الائك عند الله وجاء الله ذلكم فقال الكافرون حقا حقا نفس المواضع المذكور في هذه هو بعونه نفس المذكور في قوله تعالى الله بصره وبصيرته هو مثلهم ما هو مثلهم قال تعالى أولئك هم الكافرون الحق بقول تعالى بعد هذا قال تعالى انت والا وفعلم انما يريد الله ان يصيبهم بعض الذل كثيرا من الناس وهذه الايه انت والا وفعلم انما يريد الله ان تعالى في مطلع تلك الايات يا يا لا يحكم الذين وكذلك في وليك الذين لن يرجى الله اللي ينفقه رحبه وكلما اعرض عن الحق فيه؟ واثر على ما في نسكه وادخل من ادر الاخرى بالنسبة لي وادخل النزين اللي يرجى الله ونفقه اقاضم اقاضم شعر او لم نفش فالانسان بحق عمله وهو فلا يفعر بما عليه المتبق تعشق الله في قوله عن الجنة تعالى إنه في ومن المتبق ختم الله عزيزان عن هذه القوله تعالى تعالى قوله تعالى حكما جزيلا تقرح سبحانه وتعالى كما قلنا ان كل حكم غير حكم الله وهو جاهلين وهو جاهلين جاهل. انظر في اول حقايات كان الوصف هو وصف الامام والمقابلة وصف في منتصف الايات في منتصفها كان الوصف هو وصف ايش؟ الهوى وبالمقابل له السرع في اخر ايه كان الوصف هو الراهنية وبمقابله نعم صحيح اما ايمان واما واما سرع واما هوى واما اسلام واما يعني الاخرية هنا ليس لا احتمال ولو قليل للحطير للطبعين للانتقاط فالقسمة ثنائية لا غير ولا تحكمن إما إيمان وإما كفر إن شرب وإما هو وفي الأخير إما الإسلام وإما جاهلية. وهي وأحكامها من فطر الأكبر حاسة وكما هذا من ناحية يجي من ومن أحسن من الله يعبد أو يقول شيء رحمه الله من جملة كان فصحا ونورا إن معنى الجاهلية يتحدى جهاد النصر ومرجعية. قلت معنى الجاهلية وفقا للتطبيق والصورة من هذا النص قال فالجاهلية كما يصفه الله ويحذدها القرآن هي حكم البشر البشر. فهذا معنى جامع فحاول اتذكر ما قلنا عن منزلة الحاكمية بالمضمون الشلسين وعن منزلة الحاكمية بالتوحيدة بوضية والاسماء والصفات جلوله هي فتعرفت لنا ان هذا رابط جامعون دائم بتحديد معنى جامعين وهذا الكلام نذكرنا بكلام عائل اخر من هو الخيط الدوكري وكما ذكرنا القواعد الثلاث اللي تزور عليها الوثنية فقال من ضمن تلك القواعد القواعد الثانية وإيش تحتمه شرع البشر والقدور الثلاثة القواعد أنا من شرفا لك أيه قال هل جاهلية كما تثار الله يحذدها القرآن هي حكم البشر البشر لأنها ماذا يعني أن يحكم البشر يحكم البشر على البشر ماذا يعني قال لأنها أبو البشر بالبشر والخروج من عبودية الله ورفض رجب الله والاعتراف في المقادل رافض أولوية الله ظهل و رافض شرع الله ظهل في المقادل يعترب أولوية من هو بالحاكم الطرور وبشرق من هو بالحاكم الطرور ما يريكم إلا ما أرى ولا أهديك إلا تردين كذلك نقوله تردد اليوم جل على مستوى أو ساعة والاعتراف المقابل هذا الرب بألوهية بعض البرم وبالعبوذية لهم من دون الله فالجاهلية ليست كما قال الشباب الكري ليست خطرة زمنية انقضت وانتهت ونحن بقاء ومعطمون منها لا لنما الجاهلية والوثنية تدور على قوائد ورسوم كل من وقع في تلك القائد والرسوم فقد وقع الجاهلية ومذكيره في كلام الشباب الكريم فالمن الذي يتبع التشريعا شريع الله عز وجل كماما كالذي يتجد جذرة وطلع لا قرق بينهما انبتة وجهنا وجوه ونقوم الله إلا أننا نقول أن الجاهلية على معنين معنى المطلق معنى مطلق. المطلق الجاهلية المطلقة انتعت من بعشن صلى الله عليه وسلم ونقوم بإذن الله وما إلى الله الأرض تلك السوق التي تجددت تجدد فيها الجغلية في عبدالله الحاضر هي صورتها الظاهرة ويسروا لأحرام البشر من البشر <سؤال> <سؤال> <سؤال> ابن كثير منظر لبن من كثير <الحضرية> <سؤال> لما ذكر هذه الآية التي آخر آية في ذلك السياق القرآني الحديث عن قديث الحقيقية بعد أن ذكر حكم الجانية يبغون ومن احسن مما حكمه بقومه ماذا قال من يذكر تماما مباشرقا بدأ الحديث قويس وذكر حكوة التي تذكرني فيها الحديث. اخر كلام ابن في شرح تلك الايات هي تلك الفتوى الحكم من والاستبع بلاسك والحكم بكفري من في الان في علم يتوقع فاليهود في قال ابن سفير رحمه الله بعد ذكره لتلك الآية المجابة الثانية الساعة الرابعة والسكين قال بقوله تعالى الحكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله حكم المطوم ينذر تعالى قال ينذر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المستمع على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما فواه من الأراء والأسواق والاسطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من سريعة الله هذا الوضع ينطلح على نفسه كان الرجل يتكلم اما نحن فيه عمام قال كما كان اهل الجهلية يحكمون به من الضلالات والجهلات مما يضعونه بارائين وهوائين وكما يحكم به الخافار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكين جنديد خان الذي وضع لهم الياس وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد تبثاء عن شرائع شتى من اليهودية والنطرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذان المجرد نظري وهواق فصارت في بنيل شرعا يتحدع يقدمونها على الحكم بكتاب اللهي سنة رسولة صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله ثم قال هذا قال فمن فعل ذلك من المطلقة العالم؟ من المطلقة العلم فمن فعل ذلك فهو كاثر يجب قتاله خصفة الحكمة صيغتين صيغة نظرية وصيغة فهو كاثر ماذا يترطب على ذلك الكثير يجب تقبل وإجماع من عصر. ترجع للحق الوصول المعلوم في قال فمن ذلك هو يجب فتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير آخر ماذا ترون كثير في تسهيره وأنتِ تقرأين مسحتنا الله بها ذلك السياق القرآني في حديثي المخفي الحاكي البركاني طبعاً من هذا وجه الوضع؟ لا لا في محاولة أربعة أن ذلك السياق القرآني الكل مقولة إلى الكل مكتيرة وهو يتركز في اثبات ان القتلة السنائية تهاجة 30 ان كفر ان سرع ان هو إما ان اشياء المعلمة هو نصفه كان نصوصه قطر بعضها خلف بعض في تلقى الكفر والمعلمة المعرونية الحكوة لله